أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل في فينا أما بعد نسأل الله عز وجل أن يجعل اجمعنا هذا اجمع مبارك مرحومة وتفرقنا منه تفرقا سالما من الشر معصومة وأن يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرومة ونسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم أفقة ومرافقة نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في الجنة أيها الإخوة والأخوات كما قيل لكل حدث حديث ولكل مقام مقال وحديثنا اليوم عن بعض العبار والفوائد والعظات التي يجب أن نقف معها من خلال هذه الأحداث الجسام العظام التي تمر بها أمة الإسلام على وجه خاص والعالم أجمع بصفة عامة إن احداثنا اليوم التي تعيشها أمتنا أحداث كما يقال أحداث كبيرة وأحداث تاريخية لا تخلو من عبره ولا تخلو من دروس ولا تخلو من عباد ولا تخلو من مواقف يجب أن نستفيد منها ونتعلم منها التاريخ حافل بالأحداث الجسيمة الكبيرة التي استفاد منها الناس وكانت نبراسا ونمودجا لكثير من الأحداث التي وقعت بعد ذلك قال الله عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس وقال الله عز وجل موسى وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صدان شكوه أحداثنا هذه التي نمر بها اليوم وتمر بها كثير من بلاد الإسلام استفدنا منها أشياء من أهمها أننا في زمان يجب أن يعمل الإنسان أكثر مما يتكلم ذهب زمان الكلام وحان اوان العمل مهما تكلمت فإنك لن تقدم ولن تؤخر ولكن اعمل قدم شيئا حقق شيئا ضع هدفا ارسم خطه كن انسانا ايجابيا ولا تكن انسانا صفرا إنما وقع من احداث لم يكن صدفه ولم يكن حدثا ارتجاليا لكنه شيء أراده الله اولا وهيأ له أسبابه ثانيا فالمسلمون في هذا الزمان كثر كلامهم وقل عملهم يتكلمون كثيرا ولكنهم يعملون قليلا وهذه الأحداث علمتنا أنه لا مكان في هذا العالم لعاطم لا مكان في هذا العمل انتهى زمن العطالة والبطالة والخمول والكسل والفشل والتواكل لا يا إما يا إما إما أن تسير في الركب وإما أن ترجع إلى مهو إلى الوراء بل إلى ما وراء الوراء ينبغي أن نفهم هذا الأمر لقد أدركنا زمانا يتطور بسرعة هائلة أحداثه تتسارع بشكل كبير جدا لا يكاد يمر الحدث ويستفيق الناس من حتى يتمه وأشد منه وادهى وأعظم بل إن من الأحداث التي عايشناها في هذه السنوات الأخيرة حيرت الباب الحلماء الحكماء فما بال الدهماء أتباع كل فلذلك ينبغي أن نعلم أن زماننا الذي نحن فيه زمان العمل زمان الجد زمان لا يصلح لفاشل هذا الزمان الذي أدركناه لا مكان فيه لمثبت لمتخاذل لمتشائل لعابث لمتبعثر إنسان تجده متبعثر, متبعثر الذهن والفهم والتركيز لا يدري من هو وماذا يريد فماذا سيقدم هذا وماذا سيؤخر هذا سيجعله سيجعله الزمان والاحداث ستجعله ان نسيا فلذلك من كان في هذا الزمان ينتظر من يهيئ له من يفكر له من يرتب له هذا لا يصلح لهذا له الزمان ولا قيمة له في هذا الزمان ولا يمكن أن يساير أهل هذا الزمان لا يمكن أن يسيرا أهل هذا الزمان ولذلك الله عز وجل أرسل أنبياءه ورسله قدوة للناس فمن أول ما خاطب به نبيه موسى بعد أن عرفه بنفسه سبحانه قال يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون لما القى العصا فإذا هي حية تسعى أوجس في نفسه خيفة خاف موسى عليه السلام فأراد الله عز وجل أن يعلم نبيه موسى أنه مثلك لا يخاف أن مثلك ينبغي أن ينظر إلى ما وراء الأحداث، إلى ماذا يراد من هذه العصا ومن هذه الحية؟ هذه ما إلا عصا قلبت إلى حية. أنت ستهيى لمجاهب... لمجابى لمجاباة شرعون، لتواجه المصاعب والمتاعب. دع الخوف، دع الوجل، دع التردد. يا موسى لا تخاف خوف خوف خوف. إني لا أخاف لدي المرسلون كم من الناس الآن في زماننا حطموا أنفسهم بالخوف حطموا آمالهم وأعمالهم وأهدافهم بالتردد يقدم رجل ويؤخر أخرى لا إذا عزمت فتوكل على الله انت في طريق الله وفي رضا الله لماذا تخاف؟ لماذا تتردد؟ ولذلك موسى عليه السلام فهم الدرس واستوعبه فلما جاء الموقف الثاني والتقى موسى بالسحره القوا حبالهم وعصيهم فأوجس في نفسه خيفة مرة أخرى لكن هذه المرة كان الخطاب غير الأول قال الله عز وجل وموسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى قلنا لك أول أمر لا تخف هذه سحر إنما صنعوا قيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى, حيث أتى فالقى موسى عصاه إذا هي تلقى ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ماذا نتيجة هذه المواقف نتيجتها أن موسى عليه السلام لما جاء الموقف الحقيقي لما جاء المواقف التي ارتجفت فيها قلوب الرجال وطاشت فيها أحلام الحكماء وقف موسى لقومه بعدما قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال الله عز وجل في سياق هذه الآيات قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ما خاف موسى مع أن فرعون جمع الصحراء جمع الجنود أرسل في المدائن حاشرين قام يصرخ بأعلى صوته ويهدد ويستكبر في الأرض ما حرك في ذلك موسى طرف عين ولما خرج موسى بقومه وأتبعهم فرعون بجنوده قالوا إنا لمدركون خافوا ماذا قال موسى قال حتى أنا خائف لا قال كلا إن معي ربي سيهدين فلذلك هذا الزمان الذي نحن فيه الخوف فيه دليل على الإخفاق دليل على الإخفاق ولذلك قيل الخوف من الإخفاق هو الإخفاق الحقيقي وقدوتنا واسوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسله الله عز وجل لما أرسله الله عز وجل إلى الناس كانت أول كلمة خاطبة فيها أو خوطبة فيها نبينا صلى الله عليه وسلم ما هي اقرا اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرا وربك الأكرم بمعنى يا محمد صلى الله وسلم عليه وسلم انتهى زمان الكلام انتهى زمان التهجد والتعبد والتحنث في غار حراء الآن زمان اقرأ واعمل اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم ثم انزل عليه بعدها يا ايها المدثر قم قم لان هذا اول عمل قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر واربيج زفاجر ولا تمنن تسكثر ولربك فاصبر ثم أنزل بعدها يا أيها المزمر قم الليلة إلا قليلا ثم أنزل الله فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاهلين كلها أوامر للعمل لا للكلام مصيبتنا نحن المسلمون في هذا الزمان وفي من الأوطان كثرة الكلام وقلة العمل نتكلم كثيرا ونعمل قليلا ولربما نعمل بغير ما نعلم نعمل بغير ما نعلم نعلم أشياء ونعمل بخلافها والله يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما, ما لا تعمل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو القدوة وقد أمره الله عز وجل بالعمل وقد حقق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أول ما خرج لواجه قومه إلى أن توفاه الله ونبينا صلى الله عليه وسلم يعمل ويجد ويكد ليلا نهار إن هذه الأحداث التي نعيشها علمتنا أيضا أن الإنسان أوضع أو الله فيه طاقات لا حد لها ولا حصر الإنسان هذا عنده من الطاقات ومن القدرات ومن القوة ما لا يعلمه إلا الله ولربما كثير منا يجهل منا المواهب ومن الطاقات التي اودعها الله فيه يجهل الكثير منها الانسان اكرمه الله بالعقل يقولون ان عقل الانسان ودماغه يحتوي على 150 مليار خليه او شيء من هذا يقول هذا المتخصصون لا يستخدم منها الإنسان إلا أقل من 10% هذا الإنسان الذكي لا يستخدم منها إلا أقل من 10% فكم في هذا الإنسان منطقات يقولون أن سرعة تفكير عند الإنسان تفوق سرعة الضوء بما ذلك 120 مليون سنة أو ما ذلك يعني بعدد هائل من السرعة مع أن سرعه الضوء هذه لا تحسب بالكيلومتر ولا بالإيميل تحسب بالسنة الضوئية كم في هذا الإنسان من الطاقات كم عند هذا الإنسان من القوة في الحظ والفهم في الذكاء؟ كم أعطى الله عز وجل لهذا الإنسان من قوة في ماله وفي جاهه وفي سلطانه طاقات عظيمة اعطاها الله للإنسان رأينا آيات منها في هذه الأحداث آيات وعبر وعظات عجيبة جدا كيف أن هذا الإنسان يستطيع أن يفعل مثل هذه الأمور ويصبر على مثل هذه الأمور ويقوم بهذه الإنجازات مع أنه الإنسان الضعيف لنستفيد أن المسلمون اعطاهم الله نعم المسلمون اعطاهم الله من الطاقات من القدرات ما لم يعطي غيره والله نعم عند المسلمين من الطاقات وعند المسلمين من القدرات من العقول من التفكير من الحظ من الحفظ من الفهم من الذكاء والله ما ليس عند احد حتى في العلوم الدنيويه حتى في العلوم التقنية في الرياضيات في الطب في الهندسة في اللغات والله عند المسلمين من الطاقات ما ليس عند غيرهم وما احوج المسلمين إلى استكشاف مثل هذه الطاقات إلى استثمار مثل هذه الطاقات ما احوجنا نحن الآن أتدرون نحن؟ أنا المتكلم معكم وانتم تسمعونني الآن لا نشك ترفت عين أن عندنا من الطاقات الشيء الكثير لكننا نحصل استخدامها الوقت أليس طاقة أليس كنز الوقت الوقت الشباب الصحة الفراغ أليست هذه طاقات؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس وذكر من هذه الخيرات والطاقات العظيمه الوقت هذا من أعظم ما يستثمر فيه الناس الآن مع الأسف أعداء الإسلام استثمروا طاقاتهم وبعض ما أعطاهم الله عز وجل من القوة وبعض النعم فصنعوا بها عجائب لم يستطع المسلمون الآن تحقيق ولا عشر في المئة منها ولا واحد في المئة منها ويذكر التاريخ المعاصر قصة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية دمرت ألمانيا عن بكره أبيها ولم يبقى فيها شيء من الحضارة دمرت المصانع والمستشفيات والمؤسسات وسويت بالأرض في الحرب العالمية التي راح ضحيتها أكثر من خمسين مليون نفس وفيهم كثير من المسلمين ماذا صنعت ألمانيا بعد ذلك أين هي ألمانيا اليوم في مدة ستين أو سبعين سنة ماذا حققوا أين وصلوا الحمد لله بماذا وصلوا هذه الأمور أموالهم ضاعت اقتصادهم راح. بنية تحتية راحت انتهت الجيش دمر قالوا لئن ذهب المال فعندنا رجال بدأوا بالرجال بدأوا بالعقول بدأوا بالطاقات التي اودعها الله في الانسان يهديكم الله وصحبه الصين بلاد المليار ونصف في بعض فتراتهم المعاصرة أعلنوا عن مشروع سموه ساعة للصين ساعة للصين كيف ساعة للصين قالوا كل موظف كل عامل كل من له قوة وطاقة يعطينا ساعة للصين يتبرع بساعة للصين كيف نريد منك ساعة تضيفها في عملك تشتغل من الثانية إلى السادسة اشتغل من الثانية إلى السابعة زد ساعة في عملك نظف الشارع أربع ساعات لا نظفه خمس ساعات أنت يا أي شرطي تحرس ست ساعات لا يحرس سبع ساعات أعطينا ساعة للسيد طيب عدوا ساعة من مليار نفس كم سنه كم سنة تقدموا إلى الأمام لربما إذا عدنا ربما تطلعت في قرون تقدموا ولذلك انظروا الصيد أين هي استطاعوا أن يستثمروا قوة البشر التي عندهم ربما ما عندهم قوة اقتصادية أو كنوز من الثروات الأرضية وغير ذلك لكن عندهم قوة بشر واستطاعوا أن يستثمروا فيها وأن يذهبوا إلى أبعد مما يتصوره الناس الآن وتسمى الآن بالقوة الصاعدة ولذلك المسلمون عندهم طاقات عندهم قدرات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو القدوة والأسوة نرجع إليه في كل نقطه كان يبحث عن هذه الطاقة يبحث عن هذه المواهب ويستدل ويستثمرها في الوجه الصحيح الذي ينبغي أن تستثمر فيه لا كما يفعل شبابنا الآن عندما يستثمروا ذكاءهم وفهمهم ولغاتهم ووقتهم وعلوبهم فيما يضر ولا ينفع شبابنا اليوم الآن الذين بلغوا من الدهاء والتقدم التقني ما بلغوا لكن في ماذا في الشر أليس العالم الآن مقبل على ثورة إلكترونية تحتاج إلى الرجال أليس الآن الانترنت يعج بالحرب الإلكترونية بين المواقع وبين المؤسسات وغير ذلك على صفحات الانترنت أليس هذا العمل من الدعوة إلى الله أليس هذا العمل من الدفاع عن دين الإسلام أليس هذا العمل من إظهار قوة المسلمين وإظهار شوكتهم اين هم شبابنا الذي يصول ويجول في المواقع شرقا وغربا ويصنعون البرامج لي؟ ما يضر ولا ينفع. ينفع أليست هذه الطاقات العظيمة ينبغي أن تستثمر فيما ينفع لا فيما يضر ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم استثمر هذه الطاقات علم في أبي بكر رضي الله عنه العقل والثبات فاستثمر طاقته هذا في أن جعله وزيرا ثم خليفة بعده صلى الله عليه وسلم لأن هذه الفترة التي كان فيها الرسول صلى الله, صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى رجل عاقل إلى رجل أمين ثابت ليكون هو اليد اليمنى كما يقال للنبي صلى الله عليه وسلم ثم اكتشف صوت بلال الموهبة العظيمة والطاقة الكامنة في بلال في صوته الندي حتى أن قصة الأذان راها عبد الله بن زيد فلما جاء وحكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنه بلال فإنه أندى منك صوتا موهبة طاقة عند بلال ما خلى النبي صلى الله عليه وسلم تضيعه لقال له روح تعلم ولا تعلم لك شوية غناء أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطاقة وهذه الموهبة ولما سمع صوت طلحة بن, طلحة بن عبد الله قال صوت طلحة يعدل, يعدل فئة صوته قوي جاوري كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجه في الجيش للمنادات ولرفع الصوت ولارهاب الاعداء قال صوت القراءه يعدل فئة ولما راى النبي صلى الله عليه وسلم موهبه ابي هريره في طلب العلم وفي الحفظ قربه ودعاله بان يرزقه الله الحفظ ولما راى موهبه ابن عباس في التفسير وفي الفقه قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل انظروا ماذا كان ابن عباس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولما رأى موهبة ابن مسعود موهبة ابن مسعود في التلاوة وحسن الأداء قال من أحب أن يقرأ القرآن غدا طريا فليقرأ على قراءه ابن أم عبد وأمر الصحابة أن يقرأوا عليه وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خالد خالد بن الوليد رضي الله عنه قال سيف، صلى الله عليه وسلم سيف الله. ليش؟ عنده موهبة الشجاعة والقوة والدهاء والحنكة وموهبة الحرب. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي عبيد بن الجراح رضي الله عنه؟ قال أمين هذه الأمة. ومعاذ أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن واستأمنه على الدعوة ارسله إلى اليمن وأردف معه علي رضي الله عنه وهلم مجارى. فنبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا. أن عند المسلمين من المواهب ما يجعلهم في الصفوف الأولى لا يمكن أن يكون المسلمون هم العالم الثالث هم قادة هم من أسس العلوم ووضع قوانين الدراسات والجامعات والعلوم الدنيوية كلها وضع المسلمون أسسها وقواعدها وهم من علمت الناس وعلم العالم كيف تكون الحضاره الأصيلة الع... العريقة المبنية على العلم والتعلم فلذلك يقول بعض أهل العلم في كلام جميل ذكره غير واحد أن من علم من نفسه شيئا من المواهب من الطاقات من القدرات التي أودعها الله في الإنسان فإنه يجب عليه أن يسخر نعمة الله في مرضات الله وإلا الله عز وجل قادر على أن يسلب تلك النعمة منه أليس في زماننا من يستطيع أن ينصر الإسلام بذكائه بحفظه بفهمه بحسن صوته بحسن الصوت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سمع قراءة ابن مسعود فذكى صلوات الله وسلامه عليه وامر الصحابة ان يقروا عليه لأن صوت ابن مسعود هذا دعوة إلى الله عز وجل حسن تعليم وحسن قراءة للقران فمن وضع نعمة الله في غير مرضات الله فإنه يعرض نفسه للعقوبة ولأن تنزع منه النعمة فلذلك ما أحوج الإسلام إلى هذه الطاقات وإلى هذه القدرات الدعوة إلى الله عز وجل لا تستغني عن أي إنسان عنده موهبة وعنده طاقة أو عنده شيء يقدمه الإسلام لا لا يستخدم الإسلام في دعوته عن قارئ عن عالم عن متعلم عن مؤلف عن مفتن والله الإسلام لا يستغني حتى عن من يكنس الشارع لأن الإسلام دين نظافه ويحتاج إلى من يقوم بذلك لا يستغني الإسلام عن نجار عن إلكتروني عن كهربائي كل هؤلاء يستطيعون أن يقدموا للإسلام شيئا لأن لهم مواهب ولهم تخصصات. الإسلام محتاج إلى من يتعلم اللغات الدعوة أليس تحتاج إلى اللغات أحد المشايخ والدعاة عن شائقانات دعوية إسلامية في إسبانيا. فعوتي قالوا لو أنشأتها في بريطانيا باللغة الإنجليزية إذا كان أولا فأخرج لهم إحصائية معاصرة عن عدد المتكلمين باللغة الإسطانية فوصلت إلى نصف مليار عن الدول التي فيها من يتكلم لغة إسبانية قال لهم عدد الناطقين باللغة الإسبانية في العالم الآن خمسمائة مليون من يدعوهم إلى الإسلام أي نعم وأنشأت الحمد لله القناة وهي الآن تعمل في إسبانيا وتخاطب إسبانيا وتخاطب جنوب أمريكا اللاتينية وتخاطب كل المتناطقين باللغة الإسبانية في العالم أليس الرسول صلى الله عليه وسلم أمر زيد أن يتعلم لغة اليهود لماذا لأنها موهبة رأى فيه موهبة اللغات فقد تعلم لغة اليهود فإن لا أمن على كتبي منهم. صلوات الله وسلامه عليه لماذا؟ لأن الإسلام لا يستغني عن صاحب موهبة وصاحب طاقة يستطيع أن ينفع بها نفسه وينفع بها من حوله وينفع بها الإسلام والمسلمين وإذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين نعم. نعم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين أي أن في المؤمنين من نصر الله ونصر دين الإسلام ونصر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من المسلمين من جعلهم الله عز وجل عونا لنبيه صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بما عندهم من مواهب من أفكار من طاقات سلمان الفارسي أما كان له الدور الأكبر في غزوة الخندق بمشورته العظيمة لما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق حول المدينة من جهاتها التي جاءت منها الجيوش لأن المدينة حمتها الجبال من من من من من خلف المدينة ثم امر, أمر, أمر ثم أرشد سلمان الفارسي النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفر الخندق وكانت. نعمة المشورة ونعمة الفكرة من سلمان الفارسي رضي لماذا عنده موهبة عنده طاقة عنده خلفية عن حرب قال هذه يا رسول الله نستعملها نحن في فارس نخندق ولذلك قلت قبل قليل وأعيد إن على كل واحد منا أن ينظر في نفسه ماذا يمكن أن يقدم ماذا يمكن أن يفعل ألي يستطيع أن يقدم شيء لنفسه ألا يستطيع أن يقدم شيء لمن حوله عائلته لماذا لا يضع له هدف في حياته أنا أريد أن أصل إلى كذا أن أقرأ كذا أن أحفظ كذا أن أتعلم كذا أن أعلم كذا أن, أعلم كذا. أن أصل إلى كذا إلى رتبة في, في دراستي في تعليمي أن أقوم بواجب نحو أهلي وأولادي أن أنت شيئا أن أكون رجلا إيجابيا لا رجلا سلبيا مع الأسف المسلمون يعانون من السلبية في أب في أبشع وأقبح صورها إلا من رحم الله تجد الإنسان سلبي ما معنى سلبي؟ بمعنى هو في حياتي في قولي في طعامي في شرابه ضيق النظر يدور في حالقة ضيق جدا لا يعدوها ليس عنده بعد نظر ليس عنده شيء ليس عنده هدف ليس إنسان منتج قال الله عن بعض خلقه وبنهم إبراهيم عليه السلام قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا كان أمة أمة بمعنى إيش؟ مليار؟ لا هو واحد كان أمة بعمله بما أنتج بما قدم بما حقق إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة من الناس من يعدل أمة ومن الناس من هو صفر صفر لا يعدل شيئا دخل إلى الدنيا وخرج منها ولم يترك شيئا لم يحقق شيئا أكل وشرب ونام ونعس وذهب وجاء وراح وهو هو لم يفعل شيئا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته في ذلك نسأل أنفسنا ونسألكم ونسأل المسلمين ونسأل كل مسلم صادق حريص أنت يا أخي ما هدفك في الحياة ماذا تريد أن تكون ماذا تريد أن تحقق هل لك هدف هل عندك برنامج هل عندك طموح هل تريد أن تحقق شيئا أم أنك وصلت مع الأسف نرى فينا ومنا ومعنا من وصل إلى مستوى معين وإلى حد معين فوقف ولم يتحرر ومع الأسف أن هذا في حقل هو حقل الدعوة حقل الدين حقل طلب العلم ومع الأسف والأسف والأسف أن هذا لا يمكن أن يبقى في مقامه الذي وصل فيه إنه سيرجع لا محاله أعيد كلام عندما يصل الإنسان إلى مرحله. في تعليمه مثلا في عمله ثم يقف ويقول بس أنا وصلت نقول له أنت إما أن تستمر في الحركة وإما ترجع إلى الوراء ليش لأن, العم لأن, لأن زماننا يتحرك بسرعة خيالية دعم خذ خذ الآن التقنيات الآن الموجودة الآن والله لو تأتي بهذه التقنية قبل عشر سنوات ما صدقك الناس التقنيات الموجودة الآن تجد جهاز صغير في يدك تستطيع أن تتواصل به مع العالم أن ترى فيه أماكن رأي العين تشوفها رأي العين حي صوت والصورة أن تتجول في أنحاء العالم أن تخاطب عشرات الناس في وقت واحد أليس هذا دليل على أننا في زمان يركض, يركض يركض يركض بسرعة لا تتصورها العقل الله اعلم ماذا سياتي فهذا الذي رضي بي ما وصل اليه وقال انتهت الدنيا نقول الدنيا لم تنتهي انت الذي ستنتهي انت الذي سترجع الى الوراء في اخر اخر اخر ما وراء وراء وراء, وراء الركب وستندم في يوم من الايام وساضرب مثال بواقعنا الدعوي عندنا اناس على سبيل المثال امام امام مسجد حفظ القران و ربما ربما ربما قرأ شيئنا العلوم حصل وظيفته إمام وانتهت حياته لا أقصد مات أقصد عداد العمل عندها انتهى بروكا باللغة العربية وانتهى باللغة الفرنسية بمعنى أن هذا الإنسان خلاص صار انسانا إيش صفر مرت عشر سنين وهو هو يحفظ القران يصلي بالناس وبس مرت 15 سنة وهو هو مرت 20 سنه وهو هو طيب أنت انت انت يا ايها الطالب وانت يا ايها الطالبه خلاص انتهت حياتك انتهى طموحك انتهى رؤيتك خلاص صرت انسان لا ترى لماذا لا نطور من قدراتنا من مواهبنا من علومنا لماذا نحن المسلمون نظرتنا ضيقه جدا اهدافنا لا تتجاوز اقدامنا مشاريعنا مشاريع ماذا اريد نقول مشاريع يعني ضيقه النظره يعني لا تتجاوز ظله هذا اللي راح بعيد مع ان واقعنا يشهد بان اعداء الاسلام نظرتهم بعيده بعيده بعيده بعيدة جدا اضرب مثال رائد التقنيه العالميه الان هذا البلجيك ولا ايش يسمونه اليهودي وقعت بعض الاحداث مع الحكومه الامريكيه وسوء تفاهم في بعض الاشياء وين فصرح بتصريح عجيب غريب قال لهم لأنه كأنهم أرادوا أن يضيقوا عليه فقال لهم أنا عندي ما يكفيني خمسمائة سنة لعلكم فهمتم أنه يقصد المال لا ونعم هو غني من من أغنياء العالم إن لم يكن أغناهم لا قال لهم عندي من المشاريع ومن التقنيات ما أستطيع أن ألافس به خمسمائة سنة بمعنى ان ما تروه الان من التقنيات الايباد والايبود والابل هذه الخرابة التي الان يعني دوخت الناس شرقا وغالبا هذه اشياء ما لسنة و سنتين شيء لسنة وسنتين هو عنده ما سيصل به الى خمسمائة سنة لو عاش من التقنيات ومن المشاريع ومن التطور يستطيع ان يمشي خمسمائة سنة عنده متصور يعني جاهز مبرمج وضع خطته ووضع أهدافه ووضع كل خطوة التي سيمشي إليها وتجد المسلمين كثير من تجارهم من مهندسيهم من عقلائهم وأنا ذكرت مثال في محاضرة في تطوان سنة الماضية قلت له أعرف من يشتغل في التجارة في بعض المنتوجات في المغرب. عرفته قبل أكثر من عشر سنين وغفت سنوات قرابة عشر سنين يعني تقيمة من 2000 من 1998 الى 2008 رجعت فوجدت الرجل هوه والمعمل هوه والمنتوج هوه والتصنيع والتعليم هوه يعني ان هذا الرجل عشر سنوات لم تقدم فيه شيئا بقي هوه ومن من باب اولى فان هذا سيرجع للوراء وسيأتي من بعده من بعده من سيفوقه بمراحل ومراحل لأنه رضي بالدون رضي بأن يكون إنسانا سلبيا لماذا, لا لا لماذا المسلمون أما عند المسلمين طاقات أما عندهم عقول أما عندهم قدرات حتى يصلوا إلى أعلى وأفضل مما وصل إليه الغرب الآن فلا والله عندنا عجائب وغرائب وعندنا خيرات بل الغرب الآن يعتمد في كثير من تلك المشاريع كثير من ذلك التطور الذي وصل اليه على عقول المسلمين وعلى قدراتهم مع الاسف ولذلك ليس من المعقول ليس من المعقول ان يعيش المسلم قصير النظر بغير هدف لا يعرف من هو ولماذا يعيش لا على كل واحد منا أن ينظر في نفسه لعله عنده خير, خير عنده, عنده طاقات عنده قدرات يحتاج فقط أن يحركها أن يستثمر فيها يحتاج أن يضع له هدف وينبغي في هذا الهدف أن يكون أصلا هدفا مشروعا لكن كثير من شبابنا من ابناء المسلمين عندهم طاقات وقدرات ووضعوا لأنفسهم أهداف غير مشروعة اهداف سلبية أهداف غير نافعه أعطاه الله صوت قال أنا خلاص سأجتهد لأكون أنجح مغني في العالم وبعدين صرت مغني وأنجح مغني وأشهر مغني وبعدين ماذا ستستفيد ماذا ستقدم ستزيد ستمشي في الركب الذي مشى فيه من قبلك ماتوا وما بقي بعدهم إلا الخزي والعار والذل والشنى لازم بقي في هدف ان هذا يكون هدف مشروع اولا هدف نافع ان يكون هذا الهدف مهم وانت في حاجه اليه المجتمع في حاجه اليه الناس في حاجه اليه وما اكثر محتاج المسلمون الان ولا المسلمون خلاص عندهم كفاه اكتفاء ذاتي ليس عنده اكتفاء في شيء ليس عنده اكتفاء ذاتي الا في النوم النوم عندنا اكتفاء ذاتي ونستطيع ان نصدر للعالم ما ينعس الكره الارضيه تنعس به مئة سنه من النوم والكسل والخمول الذي عند المسلمين مع الاسف امه فيها القرآن وبعث اليها الرسول عليه الصلاه والسلام وعندها افضل دين أفضل شريعه أفضل كتاب أفضل تاريخ خير أم أخرجت للناس تعيش على الكسل خمول نزاعات اختلافات مع الأسف في ذلك ينبغي على كل واحد مننا أن يعرف من هو ولماذا يعيش ماذا يريد أن يفعل ماذا يريد أن يحقق ماذا يريد أن يطرق بعد موته الله قال النبيه إنك ميت وإنهم ميتون بمعنى أن ما, ما أحد سيبقى على وجه الأرض كل من عليها فان فلما أيقن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وخاطبه الله به في كتابه اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحقق ما بعث له وما أرسل من أجله فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ولعل هذا في الدرس الماضي حينما مرض مرض الموت صلى الله عليه وسلم عليه وأقعده المرض في البيت كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستار حجرته الذي يطل على المسجد صلى الله عليه وسلم وعليه فرأى أبا بكر يصلي بالناس فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رأى ما بعث له حقيقة على وجه الارض رأى ما أرسل به واقعا عمليا هدفا متحققا فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى أبا بكر يصلي بالناس رأى خليفته بعده يجتمع الناس عليه يصلون بصلاته ويقومون بقيامه ويأتمون به فسعد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وورد في بعض الأحاديث أنه قال يأدى الله والمسلمون إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فلذلك ما, ما أجمل أن يعيش الإنسان في حياته لهدف النبي ما أجمل أن يعيش الإنسان في حياته وهو يحقق شيئا يتقدم إلى الأمام يسير إلى هدف يحبه الله ويحب رسوله وإلا فما قيمة هذه الحياة ما قيمتك أيها, أيها الإنسان إذا كنت تعيش تصبح وتمسي وأنت أنت كيف سيعيش هذا الإنسان كيف سيكون حالته النفسية والله أعرف من المسلمين من يعيش يومه ولا يدري ماذا سيفعل في مسائه ويعيش مسائه ولا يدري ماذا سيفعل في الصبائح يعني هو ابن الساعة التي هو فيها هذا لا يدري ماذا سيفعل في مسائه هل سيدري ماذا سيفعل بعد عشر سنوات ماذا سيحقق ماذا سيبرمج ما هدفه هذه هي الحياه الضنك التي يعيشها بعض المسلمين يقول والله فراغ والله تعبنا من الجلوس الروتين اذا انت انسان لا لا هم لك في الحياه الا ان تاكل وتنام ان وجدت ما تأكل ولا تنام وإلا فستصير يعني كالذي يعيش لغير شيء والله ربما يتكثف الناس ويعيش عالا على الخلق على عباد الله عين مسلم يعيش عالا على المجتمع يعيش عالا على أسرته على والديه إنسان سلبي مر ابن مسعود على شباب كما نقول نحن في المغرب بشدين الحيط لا يطيح بمعنى مقصرين يتكلمون ويتكلمون يتخاطبون ويتضحكون عند جدار كما هو حال كثير شبابنا الآن في بلاد الإسلام العاطلين سبحان الله عندنا عاطلون اي نعم عندنا عاطلون وأنا والله شوف أقولها وليرد من يرضى وليغضب من يغضب والله عيب أن يكون المسلم عاطل سيقول عندي شهادات وعندي نقول والله عندك شهادات وهذه الشهادات حجى عليك يوم القيامة لأن والله تستطيع أن تعمل وتستطيع أن تقدم شيء وتستطيع أن وعندنا و... نماذج في... من اناس من عجائز من رجال كبار في السن حققوا لأولادهم مستقبلا وحققوا لهم مأوا ومسكنا وطعاما وشرابا بأمور يعني كثير من الشبابنا اليوم يقول لك أنا ما أرضى هذا للنفس ما أرضى أن أقوم بهذا العمل وتجد هذا الرجل وهذه المرأة أنشأ شبابا وأنشأ جيلا وعلموهم وربوهم وبنوا لهم مسكنا للجد والعمل ولا أريد أن أدخل في هذا الموضوع أن أضرب وأن أجلس يعني في نماذج أرجع إلى الموضوع وأقول الإسلام دين العمل باختصار انتهينا. الإسلام دين العمل إما تعمل وتقدم لنفسك المهمة كما نقصة المسعود مر ربي مسعود فقال لما راهم عاطلين قال أما إني لا أكره وأنا أرى الرجل فارغا لا هو في أمر الدين ولا هو في أمر الدنيا بمعنى هذا الإنسان الصفر الذي ذكرنا قبل قليل إنسان صفر لا هو في مجال الدين نافع ولا هو في مجال الدنيا نافع إذن من أنت؟ نملة أفضل منك نملة نملة, نملة. اي نعم. نعم تعمل وتكد وتجتهد وتعمل عمل لا يستطيع كثير من هؤلاء يذكرون ان النمله تصعن تحمل اضعاف اضعاف وزنها وتصعد به الى الجبال والى الاشجار العاليه وهي ايه من ايه الله وقد ذكر الله قصتها في سوره النمل فلا بد يا إخوان لابد أن نعلم أننا خلقنا لهدف أفحسيت أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون لماذا هذا لماذا العبثية في حياة من المسلمين العبثية في ضياع الأوقات في ضياع المشاريع في ضياع الأهداف في ضياع الأعمار, الأعمار ساعات فلا بد أن نستثمر ما وهبنا الله من نعم في تحديث اهداف مشروعه اهداف مناسبه اهداف مهمه وان نستخدم كل السبل والطرق المشروعه للوصول الى اهدافنا بالجد والاجتهاد بالمثابره بالسهر بالتعاون بالتناصح وان نستثمر الوقت ونحسن اداره الوقت ونحسن استثمار الوقت وان نتغلب على العوائق والعقبات الشواغل ان نبتكر شيء في حياتنا ينفعنا في دنيانا او في أخرنا والا فالله قد قال في كتابه وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم انت تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم لن يكونوا كسالى، لن يكونوا سلبيين لن يكونوا أناس خاملين عاطلين مترددين خائفين متواكلين فاشلين سيكونوا أناس صالحين وهذا الخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله في آية أخرى إلا تنصروا فقد نصرهم الله بمعنى يا أيها الإنسان إما أن تعمل وتجد وتجد, وتجد وتقدش شيء وإلا ارجع إلى الوراء فإننا في زمان لا مكان فيه لعاقل، لخامل لكسول لفاشل لمتردد لخائف ارجع إلى الوراء فليس هذا مكانك نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا يزيدنا علما وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح نسال سبحانه وتعالى أن يحقق لنا ولكم رجاءنا وأهدافنا ومرادنا ونجعلنا وإياكم أناسا صالحين مصلحين نافعين غير ضارين هداتا مهتدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك يا رب سبحانك اللهم بحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أسأل الله أن يتقبل منكم إن من نومكم وجزاكم الله خير إذا كان هناك شيء يتعلق بالمحاضرة من فائدة أو زيادة أو شيء خطر في قلبي أحد يمكن أن نستفيده في هذا الموضوع فليتفضل الحقيقة أنا أقول إن هذا الموضوع موضوع مهم جدا الموضوع يحتاجه طالب العلم والعالم والمتعلم والإمام والنجار والفلاح والتاجر يحتاجه كل واحد حتى يكون ناجحا حتى يكون إنسان فاعلا منتجا لا أن يكون إنسان عاطم وفقنا الله وإياكم لما يحبوا يرضى وصلى الله صلى الله على نبينا محمد وآله